جمع المذكر السالم بقسمين اسما او صفة بعد ان عرفنا الجمع من جهه اللغه عرفناه من جهه الاصطلاح وذكرنا له تعريفين وقلنا التعريف المشهور والمعروف عند الطلبه هو ما جمع بواو ونون في حاله الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب وهو قسمان اسم وصف وقد أشار إلى القسمين ابن مالك بالمثال وهذا لأن الألفية تقرب الأقصى بلفظ موجز فلذلك غالب ما يأتي بالتقسيمات ولكنها غير مصرح بها إنما في المثال, إنما في المثال. ولذلك قال وارفع بواو وبيجر والصبي سالم جمع عامر ومذنب سالم علم عامر عامر عفوا عامر اسم ومذنب صفه فقسم جمع المذكر مذكر السالمه قسم جمع المذكر السالمه إلى قسمين ثم قلنا بأن جمع المذكر السالم إذا كان اسما فيه شروط ان يكون علاما لمذكر عاقل خاليا ان تاتنيث من, من, من التركيب، واذا كان صفه ماذا اخر مفرد. وان يكون مفردا زادوا شرطا سادسا وما في الصفه في ماذا قلنا ان يكون لمذكر فقط عاقل خاليا تاء التنيث مفرد. لا يمتنع انثى من الجمع بالالفوت بالألف وذكرنا اعرابا جمع المذكر السالم ثم عرفنا الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة أو الأسماء السبعة أو الأسماء الثمانية أو الأسماء التسعة على قولي على كلي الأسماء الخمسة ركزوا معي جيدا في باب معرفة علمة الإعراب أن يعرف الطالب تعريف المفرد وأن يعرف أنواعه الستة أو السبعة أو الخمسة وأن يعرف أيضا تعريف جمع المذكر السالم عفوا جمع يعرف تعريف جمع التكسير أو المكسر وصوره الستة أو أكثر وأن يعرف تعريف جمع المؤنث السالم ويعرف أنواعه وإيه إعرابه ومو لحقاته وأن يعرف ايضا تعريف جمع المذكر السالم وأنواع جمع المذكر السلم ويعرفها المدى أقصد. أنواعه وشروطه ثم الأسماء الخمسة ثم التثنيه ثم الأفعال الخمسة ثم الاسم الذي لا ينصرف هذا هو مجمل النحف مجمل في باب معرفة علامات الاعراب ولا يمكن أن يفهم الطالب هذه الأنواع إلا إذا حافظ الحقائق فلا يمكن أن تتقن النحو جيدا وأن تجهل أهم أسس النحو وهو إيش؟ الحقائق والاضداد ودائما أقول لكم الأشياء تعرف بحقائقها كما أقول لكم الأشياء تعرف بأضادها وطبعاً الأسماء الخمسة سبق تعريفها فقلنا التعريف ينبغي أن يحفظه الإنسان وان يحفظه طالب العلم لماذا؟ لأنه اشتمل على إعراب وعلى شروط وعلى حقيقة الأسماء الخمسة من يذكر حقيقة اسم الاسم الخمسة أو الأسماء الخمسة هي الأسماء المعتلة الدالة على صحابه أو قرابة أو جريحة وشرط إعرابها بالواو رفعا وبالألف, وبالألف نصبا وبالياء, وبالياء جرا وأن تكون مكبره لا مصغره وأن تكون مفرده لا, لا مثناه ولا, ولا مجموعه وأن يفارق الميم الفا وأن, وأن تكون مضافه واضافتها لغير ياء المتكلم وأن لا تكون منصوبه وإلا ان كانت ان حذفنا وأن ان و ان تعرب بالحركات وتعرب اعراضا اخر ولا تعرب اعراضا ماذا ولا تعرب اعراضا الاسماء الخمسه وقد ذكرنا ان الحضرمية ذكر بعض شروط الاسماء الخمسه في بيتين وقال والشرط في اعرابها بما سبق اضافه لغير ياء من نطق وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو ابيك لا أبيك ميصرة ليسا. كجاء أخو أبيك هذه باختصار هذا ملخص درسنا السابق وكما يقولون التلخيص لا بد للطالب أو التحصيل لا بد للطالب وكما أقول لكم دائما في تعريف التحصيل كما عرفه العلماء جمع كلام سابق في عبارة مختصرة جمع كلام سابق في عبارة مختصرة وكما اقول دائما ايضا ان من علامات الفهم المحافظه على الموضوع المحافظه على الموضوع فباذن الله يظهر ان ما سبق عندكم مفهوم وعندكم محفوظ وهكذا ينبغي واليوم سبق ان قلنا بان الاسماء الخمسه الكلام عليها من اوجه الخمسه اسماء الخمسه الكلام عليها من اوجه الخمسه الوجه الاول حقيقتها الوجه الثاني الآن عددها نتكلم عن عدد العدد يعني كم هي وهذا هو درسنا اليوم درس الثالث والعشرون الأسماء الخمسة كم عددها طبعا أنتم تقولون الأسماء الخمسة لكن كم عددها لأن لا يقال كم عددها إلا إذا كان هناك خلاف في تعدادها فلذلك قلنا كم عددها الجواب يقال اختلفوا في عددها اختلفوا في عددا قال ابن آجر الروم هو المتن المقرر شرحه قال ابن آجر والفراء والزجاج قال ابن آجر الروم أو آجر يعني الأوجو سبقت قال ابن آجر والفراء والزجاج إنها خمسة إنها خمسة أب أخ حم ماذا آخر فم ذو, ذو. لا الآن ابن آجر ذكر ماذا ذكر خمسة أذكر أب دخل. الأخ والفم ذو وذو. الفم إذا كانت فارقة المي وإلا تعرب بالحركة فاذا ركزوا معي جيدا ابن آجرهم والفراء والزجاج ذهبوا إلى أنها خمسة، وقال الجمهور إنها ستة، وقال الجمهور إنها ستة. ولذا الذي قال إنها خمسة وهو ابن آجرهم والفراء والزجاج سموها بماذا؟ الأسماء قالوا فيها الأسماء الخمسة. والجمهور قالوا إنها ستة فقالوا فيها ماذا قيل فيها الأسماء الستة الأسماء الستة أين يتجلى القسم السادس وذلك بزيادة كلمة هان أو الهان كلمة الهان وإليها أشار ابن مالك وهو اختيار لمالك قال كذاك وهان كذاك وهان الآن أعطيني الشاهد فقط كذاك وهن اذن خمسه سماوها اسماء الخمسه سته سماوها ايش اسماء الست قد يسال سائل منكم لماذا اسقط ابن ااج الروم والفراء والزجاج كلمه الهن لماذا وغيرهم لماذا اسقطوا كلمه الهن ما هو الجواب نقول اسقط كلمه الهان من اسقط بحجه انها تعرب بالحركات لا بالحروف بحجه انها تعرب بالحركات لا بالحروف ولذلك قال ابن هشام في شرحه قطر الندى وبل الصدر قال والافصح استعمال الهاني كغادي والافصح استعمال الهاني كغادي هذا هو الافصح أن يستعمل الهان كغادي يعني إذا استعمل الهان غير مضاف كان بالإجماع كيف يكون منقوصا ولا مقصورا ولا معراب بالحرف يكون منقوصا كان بالإجماع منقوصا محذوف اللام مو عرابا بماذا؟ بالحركات إذا استعمل كغادي معنى أن يكون محذوف الله نقول هان لا نقول الهان ويكون معربا بماذا بالحركات وليس بالحرف جاء هنن ورايت هنن ومررت ايش بهن وهكذا كسائر اخواتي او تقول هذا هنن هذا هنن ورايت هنن ومررت بهن نفس الشيء يقال في ماذا في الغد يعجبني غد ويعجب وعصوم غدا وأعتكف في غد وأعتكف في غد يعني غير مقرن بال ويعرب بماذا بالحركات منقوصة لكنه إذا استعمل مضافا ركز معي إذا استعمل مضافا فجمهور العرب تستعمله كذلك. تقول جاء هانك ورأيت هانك ومررت بهانك كما يفعلون ايضا في غدك هذا غدك رايت غدك رأيت غدك وعملت في غدك عملت في غدك ألاحظتم لماذا أسقطوه؟ لماذا أسقطوه؟ بحجة أنها كلمتهم تعرب بالحركات وليس بالحرف لاحظتم هذا؟ إذن هذا الذي أسقطه ابن مالك أشار إلى ذلك فقال أب أخ حم كذاك وهن أب أخ حم أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن, أحسن. أحسن. وفي أب وتليه ينظر أب وقصرها من نقصهن اشهر كما سيات ان شاء الله لاحظتم هذا اذا هذا هو القول بان هن تسقط لانها تعرب بالحركات ولا تعرب بالحرف وبعضهم يجريه مجرى اب وعقم فيعربه بماذا بالحروف الثلاثه يعربه بماذا بالحروف الثلاثه يقول هذا هنوكا طبعا ها حفو تنبيه ذاء اسه مبتدا من يعني السكون الميت في محل رفعين لأنه مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه مبتدا بالابتداء عن خبر خبر مرفوع وعلامه رفعين الواو نائب عن الضم لانه من الاسماء الخمسه من الاسماء السته نقول من الاسماء السته فركزوا حتى في الاعراب وهذه مساله دقيقه عندما نسقط الهن او هن ماذا نقول أسماء الخمسة. نقول الاسماء الخمسه في الاعراب وعندما نثبت الهن ونجريه مجرى ابن واخن وحم وفامل وذي وفي وذي ماذا نقول أسماء الاسماء أسماء الستة. السته فهمت هذا؟ الاسماء السته رايت هناك رأيت هناك رأيت فعل وفاعي هناك مفعول به كيف يكون منصور وعلى ما تنصر الآلف النائبة عن طبعا هنا مضاف وكيف مضاف له وهذا من شروطه كما سيتي إن شاء الله ومررت بهنيك بهنيك بالياء مجرور بالياء النائبة عن, عن الكسر واضح في إشكال إذن فهما طائفة طائفة أسقطته لكونه يعرب بالحركات لا بالحروف الحركات الثلاث وطائفه أثبتت هو أجرته مجرى ايش الحروف مجرى الاب والاخ والحام والفم ووجه واضح؟ طيب هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالحام العدد هذا العدد قبل أن نتكلم عن باقي العدد ركزوا معي جي. قبل أن نتكلم عن باقي العدد هناك الهم بعضهم اسقط الهم وقال انه لما يستقبح قال لماذا قيل له لماذا اسقطناه قالوا انه لما يستقبح هو لما يستقبح على كل نح نحن ناتي ان شاء الله فسياتينا في معاني هذه الاسماء فمعانيها معروفه وهذا من المسائل التي يتكلم عليها لكن لا باس ان نذكرها هنا ثم نتم الحديث عن العدد معاني حروف او معاني اسماء الخمسه هل فيها اشكال لا اشكال فيها الاب معروف الاخ معروف الاخ معروف بقي الاشكال في الحم والهام وذو ذو معروف من صاحب اذا الإشكال اين هو ممكن اذا عرفنا ان ذو معناه ايش ذو بمعنى الصاحب هذا لا إشكل يعني يلحق بالأب والأخ والحم بقي لنا عفوا بقي لنا الحم والهن أما الحام فما هو ما هو الحم الحم اختلفوا فيه قيل إنه من أقارب الزوج وقيل من أقارب الزوجة قيل من أقارب الزوجة وقيل هما معنا والذي قال بأنه من أقارب الزوجه قال بأن هذا القول ضعيف إنما هو من أقارب الزوج وهذا هو المشهور وهذا الذي ورد فيه الحديث <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام لما نهى الرجال أن يدخلوا على النساء قيل يا رسول الله أرأيت الحام يعني اخو الزوج طبعا لو دخل شخص أجنب إلى البيت لابد أن يكون هناك ماذا استفسار لماذا دخل هذا لكن عندما يدخل اخو الزوج يقول أخوه اخوه لا يقع هناك استفسار غالبا هذا اخو الزوج مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ما قالوا يا رسول تلحم قال رسول الله ارايت الحم قال حم الموت الحم الموت اي قيل على قول كما تخاف من الموت خاف من ماذا؟ ينبغي أن تخاف من أخي الزوج لأن غالبا ما تقع الخيانة من أخي الزوج ولأنه لا يكون في محل الشبهات والناس لا يشكون فيه سيما إذا عاشوا كعيشنا الآن عيش مجتمع جاهلي إلا من رحم الله طبعا ولا يعني جاهلي لا يعني أنهم كفر هذا الناس يخطئون يعني الله عز وجل في آيات كثيرة قال فحكم الجاهلية ظن الجاهلية حنية الجاهلية وقال لأبي ذر الغفار إنك مرء فيك جاهلية وقال للصحابة يعني مسلم الفتح إنكم قوم تجهل ولا يعني أنهم كفر لا فما المدخليون على مقاصهم ليقولوا بأن الشيخ سيد قطب يقول رحمه الله محمد قطر يقول رحمه الله هؤلاء يعني جمعية الرفق بالطواغط لا نلتفت إليه فالمهم الشاهد عندنا الصحيح أنه من أقارب الزوج ولذلك هناك بيت يذكر الوجهين ويرجحنا الوجه الأول من أقارب الزوج هو, هو صحيح ولذلك قالوا والحام من أقارب الزوج اشتهر والحام من أقارب الزوج اشتهر وقيل بالعكس ولكن قد نظر والحم من أقارب الزوج اشطار ولكن وقيل بالعكس ولكن قد نظر لاحظتم؟ من أقارب الزوج يقال إيش الحم هو من أقارب الزوج فاذا هذه معاني معروفة الحم قلنا على الراجح قالوا فيه من أقارب الزوج وقاروا فيه من أقارب الزوجة لكن قول الثاني ضعيف القول الراجح ايش أو نقول, نقول قد نضر نقول القول الراجح أنه من أقارب الزوج والقول المرجوح أنه من أقارب الزوجة أن الراجح ما قوي دليله و المرجوح ما ضعف دليله فبالنظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن القول بأنه من أقارب الزوج هو الراجح إذن هذا المعنى واضح الاب معروف الأخ معروف ذو بمعنى صاحب الحم من اقاربه الزوج على الراجع بقي لنا الهم الهم هو عباره ما يستقبح التصريح به مطلقا الهم عباره ما يستقبح التصريح به مطلقا لماذا قلنا مطلقا لان في الرد على ابن هشام ابن هشام ذكر في القطر قطر الندى قيل قال بأن الهن عن الفرج خاصة لأن ما يستقبح هو عورة الرجل والمرأة مطلق يقال له الهن لكن ابن هشام قال الهن يطلق على عورة المرأة وحدها يختص بفرج المرأة وحده وهذا صحيح ولا غير صحيح هذا غير صحيح بل يشمل عورة الرجل وعورة المرأة وما هو الدليل ما برهانك حتى إذا قلت بأنه يشملهما معا ما برهانك قل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق في الدرس الماضي في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي بن كعب مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعز أين الشاهد أين الشاهد ها من تعزى بعزاء الجاهليه فأعضوه بعني أبي لكن أين الشاهد لا أين الشاهد لا لا يعني قلنا ردا على ابن هشام رحمه الله تعالى حيث جعل هذا خاص بعورة النقل ورد عليه العلماء قالوا لا غير صحيح لماذا لان ورد حديث في مسند الإمام أحمد يبين لا يبين ان الهن يطلق على عورة الرجل والمراه ويؤخذ هذا من الحديث ومن اين يؤخذ من من من من, من من من لأن من من من من من من من من من من من من من من فإذا قيل لك أين الشاهد في الحديث؟ ماذا تقول؟ الشاهد في الحديث أنه اتى صلى الله عليه وسلم بلفظ من؟ فهي من صياغ العموم فلذلك يشمل الذكر والأنثى ولهذا قال عبارة عن ما يستقبح يستقبح التصريح به مطلقا لماذا قلنا مطلقا يشمل عورة الرجل وعورة الرجل نحط مودا يشمل هذا ويشمل هذا ايضا قبل ان نتم عدد الاسماء لان الان مع ذكرنا اعرابها ما هي شروط اعراب الاسماء الخمسه وقد سبق لكم شروطها ولكن الان لزام علينا ان نذكرها ما هي شروط الاسماء الخمسه شروطها قلنا ان تكون مضافه أن تكون هذه الأسماء مفردة اولا مفردة مثال ذلك من يذكر المثال بأنها مفردة هذا أبوك رأيت أباك مررت بأبيك هذا أخوك رأيت أخاك مررت بأخيك هذا فوك رأيت فاك مررت بفيك ما هو الإعراب؟ يعني تقول جاء أبوك أو هذا أبوك نقول جاء أبوك جاء فعل مضم لا ما من إعرام أبوك فاعل مرفوع بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة على رأي بابن آج الروم والفراء والزجاج ومن الأسماء الست. الستة على رأي الجمهور نحن أخو مضاف الكب مضاف رأيت أباك رأيت فعل وفاعل أباك مشحول به منصوب بماذا؟ بالالف نائب على الفتح أبى مضافك في طبعا طبعاً من نائب على الفتحة محلي دائما دائماً لأن المضافله عنده حالة واحدة وهو الجر مررت بأبيك مررت في الوفاء بيحف جر أبيك مجرور وعلمة جره ليه النائب على الكسره ابي مضافك في وهكذا تقول في أخيك وتقول في ماذا آخر وفي ذو وفي فوك وفي هنوك وهناك وهنيك <تصفيق> كل هذه إعراب واحد مرفوع بالآلف عفوا مرفوع بالوا منصوب بالآلف مجرور بماذا؟ بالياء في إشكال مجرور بالياء إذا ركزوا معي لابد أن تكون مفردة فإن جاءت مثناتا كيف تعرب؟ يعني تقول جاء أبواني كيف تعرب هنا؟ بالآلف إعراب المثنى اخوان يراد مثنى يراد مثنى يراد المثنى فنقول جاء اخوان جاء بواني جاء في ماضي من الفتح بوان فاعل مرفوع بالالف نائب عن الضمه لماذا لانه مثل اسم ماذا مثنى انه مثنى لاحظتم ماذا طيب ولذلك اشتر اشترطنا هذا في حاله الرفع وتقول أيضا في حالة النصب مررت بأبويني وأخويني وحمويني ماذا تقول في عربيا بحرف جار حمويني أو أبويني اسم مجرور على مجروري الياء نائبة عن الكسر في أي موضع يكون في المثنى الآن هنا في المثنة وجعل مذكا السالم الآن في المثنى وتقول في حالة النصب كذلك فإذن هي كيف تعرب هنا إذا لم تكن مفردة كيف تعرب إعراب المثنى تعرب إعراب المثنى طيب قلنا أن تكون مفردة يا ترى إذا جاءت جمعة تكسير جاءت على شكل جمع التكسير اباء أفواه أباء أفواه كيف تعرب هنا تعرب إعراب جمع التكسير رفعا ونصبا وجرة إذا كان في حالة الرف ضم الضاير في آخره وفي حالة النصب في حالة النصب ماذا فتح الضاير في آخره وفي حالة الجر كسر الضاير في آخره إذا ركزوا معا إذا كان أيضا جمع ذكر سالم كيف تعرب إعراب جمع ذكر السالم في حالة الرف بالوقت وفي حالة النصري والجرب باليال لذلك الشرط الأساسي ما هو أن تكون مفردة احترازا من إذا وردت مثناتا أو جمعا جمع تكسير أو جعمود كالسل مهم جمع فهي تعرب آنذاك لا تعرب إعراب ماذا؟ الأسماء الخمسة وإنما تعرب إعراب التثنية إن كانت ثنية أو تعراب إعراب جمع التكسير إن كان جمع التكسير وهي كذا مفهوم؟ طيب كذلك الشرط الثاني أن تكون هذه الأسماق مضافة وإضافة لغير ياء المتكلم ما عدد لا ركزوا معنا أن تكون مضافة وإضافة لغير ياء المتكلم فهي مضافة إلى ماذا؟ ركزوا معي الآن مضافة وإضافة لغير المتكلم. الى ضمير الى ضمير قل لي الان الى ضمير وقد تكون مضافه الى اسم ظاهر هذه الاسماء اما ان تكون مضافه الى الضمير وهذا هو الكثير معها وتكون مضافه الى ماذا إلى اسم ظاهر اسم ظاهر مثلا اعطيني مثال في حاله الرفع هذه الاسماء مضافه الى الضمير جاء ابوك او في حاله النصب رايت اباك وفي حاله الجر مررت ب ابيك مضافه الى مده مضافه الضمير الكاف ها جاء اخوك مضافه الى مده الى الضمير هذا فوك رايت فكك مررت بفيك فيك مضافه الى مده اضافه الضمير اما ان تكون مضافه الى الضمير واما ان تكون مضافه الى اسم ظاهر اسم ظاهر ابو بكر ابو بكر مضافه الى ماذا؟ إلى الى إلى الى بدر ظاهر، بكر، بكر بدر الى ذو الى ذو علم، مضاف الى ماذا؟ بسم الله. أخو زيد. بسم الله. إما أن تضاف الى بدر الى بدر الى الى بدر الى بدر الى بدر الى الى بدر الى بدر الى الى إذا لم تضاف هذه الأسماك كيف نعربها؟ إذا وردت غير مضافة؟ إذا وردت غير مضافة؟ أخ، أخو، عام، فامون، كيف تعرب إذا لم تكن مضافة؟ كيف تعرب؟ تعرب بماذا؟ حاسبة موقعها في الجملة. وكيف تعرب؟ قلنا حسب موقعها في الجملة وتعرب إعراب المفرد تعرب إعراب المفرد ركز هذا تعرب حسب موقعها في الجملة وتعرب إعراب المفرد كيف تعرب إعراب المفرد؟ كيف هو إعراب المفرد؟ ترفع بالضنة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر جاء أب ورأيت أبن ومررت بأبي جاء في المجتمع الفتح ابن فاعل مفعول بالضم الظاهر في اخره ابن رايت ابا رايت فعل وفاعل ابا مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره في اخره مررت بابي مررت فعل وفاعل بحرف جر ابي مجرور طيب قد يقول قائل وهذه اسماء خمسة او الأسماء سته لماذا اعربت هذه الحروف نقول له لان انها لم تستوفي شروطها لم تضف. لم تضف جاءت مفردة فتعرب حسب موقعها في الجملة تعرب إعراب ماذا؟ مفرد. إعراب المفرد رفعا ونصبا وجرا إذا لابد أن تكون ملافة إما أن تكون ملافة إلى الضمير وإما أن تكون ملافة إلى اسم ظاهر فإن كانت ملافة إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر تعرب بماذا؟ في حالة الرفع بالواو النائبة عن الضم وفي حالة النصغي بالالف النائبه عن, عن الفتحه وفي حاله الجر تعرب بماذا بالياء نائبه عن الكسر واضح نعم. طيب من شروطها ان تكون هذه الاسماء مضافه الى ضمير غير ياء المتكلم قلنا تكون مضافه الى ضمير هل كل الضمائر لا ان لا يكون هذا الضمير ياء متكلم إلى ضمير تضاف إلى ضمير غير ياء المتكلم أما إذا أضيفت إلى ياء المتكلم مثل ماذا؟ أبي جاء أبي جاء أخي هذا فمي هذا حموي أو حمي ها؟ يعني اذا كيف تعرب تعرب إعراب ماذا؟ الاسم المفرد تعرب إعراب الاسم المفرد كما قلنا سابق ولكن هذا بالض... السابق ضم الضائرة في آخره فتح الضائرة في آخره كسر الضائرة في آخره لكن هذا كيف... كيف تعرب؟ تعرب إعراب المفرد لكن تعرب بعلامات مقدرة تعرب بعلامات مقدرة مثلا أحب دروسي أحب دروسي كثيرا أحب كتبي كثيرا احب ديني كثيرا كيف تعلم احب فعل مضارع مرفوع بالضمه في اخره وفيه ضمير مستتر وجوبا تقديره انت تقديره أنت لان الفعل مضارع اذا ابتدئ بحروف انيت الضمير يكون فيه مستتر وجوبا وجوبا لاحظ وله صور اخرى كما سياتي فيه ضمير مستتر تقديره انا دروسي مفعول به كيف يكون مفعول به؟ منصوب, منصوب وعلامه ما تنصبه الفتح المقدرة منصوب وعلامه ما تنصبه الفتح المقدرة على ما قرية من عمد ووري اشتغال المحل بحركة المناسبة المتكليم دروسي مضاف يعني المتكليم مضافه لاحظتم؟ طيب من شروط أسماء الخمسة أن تخلو كلمة فو من ماذا؟ مئة من حرف الميم فكلمة فم لاحظ ولذلك حيث الميم منه بانا ببعض الفصلة حيث الميم منه بان أما إذا كانت متصلة بالميم كيف تعرب تعرب بالحروف بالحركات حركات الثلاث هذا فمك رأيت فمك مررت بفمك فمن شرط الفم كلمة فم أن يخلو من وإلا كانت بالحركات وليس بالحرف يعني ليست إذا قلنا فم ليست من الأسماء الخمسة تقول لا ينطق فمك إلا بالحق لا ينطق فمك لا نافية ينطق فعل مضارع مفوع بالضم في آخره فمك فاعل كيف يكون فاعل مفعول المطرفين ضم الضائرة على المين فمه مضاف الكاف مضاف إليه إذن هو مرفوع بماذا؟ الضائرة مرفوع بتضم, بتضم الضائرة على أخير واشه مرفوع بيتضم ولا بالحرف؟ بتضم الضائرة على المين واش أنت تفهمنا ولا نعز؟ مم. طيب ضم الضائرة في أخير فمه مضاف الكف مضاف إليه هذا الشرط إذن الفم حتى تعرب إعراب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة لابد أن تكون ماذا؟ لا بد ان تقول ماذا مضاف. ان تكون مضافة أن لا تقول فيها الميم ميم. حيث الميم منه بان ان تخلو كلمه فو من الميم بشرط من خلوها من الميم طيب بقي لنا ذو ان تضاف كلمه ذو الى ماذا الى ضمير لا, لا. الى اسم ظاهر ركز جيدا تضاف إلى اسم الظاهر وليس إلى ضمير ذو تضاف إلى اسم الظاهر وليس إلى ماذا؟ وليس إلى ضمير ولذلك نقول جاء ذو مال جاء في عمض النعاء الفتح ذو فاعل مرفوع وعلى ما تفعيل لواو النائب عن الضم لماذا قلنا لواو النبي عنه؟ لأنه من الأسماء الخمسة أو من الأسماء الستة ذو مضاف مال مضاف دم. شوف لاحظوا هنا مال مال مال اسم جنس ولا مفرد اسم جنس مال جنس المال جاء ذو علم ذو علم علم جنس ذو ادب ادب جنس ذو أخلاق أخلاق جنس جنس فاذا هي تعرب تضاف إلى ماذا إلى اسم جنس ظاهر غير صفة ولذلك سبق لنا ذكرنا لكم بيت المنية الكروميكو تضاف ذو اسم جنس غير صفة تضاف ذو إليه نيلة المعرفة اسم جنس غير صفة لأن اسم جنس غالب ما يكون صفة ولكن هذا لا ماشي ذو مال بمعنى صف لي هذا الرجل لا ماشي صفة يعني الذي يملك المال وجنس هذا اسم جنس غير صفة اسم جنس غير صفة تضاف ذو إليه نلت معرفة طيب أخاك جاء, أخ... جاء أخوك رأيت أخاك من يعلم منكم هذا المثال؟ جاء أو قل رأيت أخاك نحن عدة مرات ذكرنا مثال الرف رأيت أخاك رأى في, لا. في لا أنا انا ما عندي الان الغرض في اعراب رايته رايته فعل وفعل رايته أخاك, اخاك مفعول مفعول به كيف يكون منصوب وعلامه نصبه الالف الالف النائبه عن ماذا عن الفتحه عن, الفتحة عن الفتحة لماذا لانه من اسماء 55 او الخمسه, أو الخمسة واخا اتم العيار اخا مضاف والكاف مبني على على الفتح في محل جر مضاف اليه مضاف الضمير دائما تقول فيه تنظر على ماذا بنيه مبني على الفتح في محل جر. هذا هو إعراب ماذا؟ طيب ولذلك من المسائل التي سنتكلم عليها ما هو إعراب الأسماء الخمسة؟ ما هو إعراب الأسماء الخمسة؟ واضح الجواب إعرابها لا يخلو من لغه ثلاث إعراب الأسماء الخمسة والأسماء الستة لا يخلو من لغات ثلاث. من يذكرون هذه اللغات؟ الأسماء الخمسة وطبعا عندما نذكر الإعراب لازمنا في العدد لم نتم الكلام على العدد ركزوا معي جيد إنما هذا جاء عرض. فما ليكون مرتبطا فما هو أو ما هي اللغات الثلاث؟ من يذكرون لكم ركز اللغه الاولى بالحروف. اعرابها بالحروف الثلاث كيف بالحروف الثلاث بالواو رفعا وبالالف نصرا وبالياء جرا هذه اللغة اللغه الثانيه بالحركة. اعرابها بماذا بالحركة. بالحركات الثلاث جاء اب ورايت ابا ومررت باب فاعرب بماذا بالحركات الثلاث الحاله الثالثه ما هي اعرابها بالقصر اعرابها بالقصر ومنه مكره اخوك ولكن وماذا قال مكره اخاك لا بطل وعلى القواعد والشروط التي ذكرنا ماذا يقول مكره أخاك ولا مكاهن أخوك مكاهن أخوك. ويقال على أن هم يذكرون يعني هكذا يذكرون في هذا الشاهد على أن عمر العاص رضي الله عنه هذا طعن فيه رضي الله عنه مع أن النبي عليه الصلاه والسلام أسلم الناس وأمن عمر فعمر رضي الله عنه يقال في المكان الحرب بين رضي علي رضي الله عنه وبين معاوية رضي الله عنه يعني دفعه واحد ووقع على ماذا؟ على بطل فقال له بطل بطل يعني ما شاء الله طار عليه فقال بطل قال لا مكره أخوك لا بطل دفعوني مكره مكره أخوك لا أخاك لا بطل وقيل إنه في قيلت في غزو من الغزوان لا يهمنا لا يهمنا هذا ارجعوا إليه في الشوايط ذكروا فيه ثلاثة أقوى الشاهد عندنا قال مكرون اخاك لبط صاحب الأخطاء الشائعة صاحب الأخطاء الشائعة في اللغة العربية قال هذا أعرابي أخطأ في المثال أو أخطأ في مسألة نحوية ينبغي أن نقول أخطأ ولا لا نجعل خطأه ونسوّض لا نسوّض خطأه نقول أخطأ بل واستعمل قال يعني إذا كان اعرابي اعرابي في الباديه جلف يعني وقع في اخطاء هل نذهب على ما هو مقرر ومتفق عليه من القواعد أم نبرر أخطاء العرب؟ فقال ما ينبغي أن نبرر أخطاء العرب والصحيح أن العلماء قالوا لماذا نجعله هذا وجها من الأوجه فيقال هذا سمع هذا سميع ولذلك أنا ذكرت لكم هذا في اوائل الدروس فقلت سيأتي ان شاء الله ونبين هذا فقالوا لا نقول بن هذا يقاس عليه بن نقول هذا سميع فالاعراب في الاسماء الخمسه يكون بالالف نصبا وبالواو رفعا وبالياء جرا ولكن سميع نكره اخاك سميع لا يقاس عليه وايضا ان اباها وابا اباها قد بلغ في المجد غايتها وقالوا ايضا بأبيه اقتدى اتبع في الكرم ومن يؤشاب اباه فمظلا قالوا كذلك مثل هذه فاذا هذه سمعت والصحيح ان يقال على ان العلماء ذكروا في الإعراب لغات ثلاث لغات ثلاث ذكروا لغات ثلاث ويصح أن تقول ذكر لغات مثلات كما سبقنا. لنا بالحروف يعني في حالة الرفع بالواو في حالة النص بالألف في حالة الجر بالياء، وبالحركات الثلاث ضم الضائرة في آخره فتح الضائرة في آخره كسر الضائرة في آخره وبماذا آخر؟ قبل القصر إذن كم لغة؟ ثلاثة لكن سؤال قد يقول قائل هذه لغات ثلاثة ويشكل علينا أي أيتها أو أيها جائز أيتها أشهر ما هو أشهر الإعرابات من هذه الثلاثة ثلاث لغات ما هي اللغة الأولى بالحروف اللغة الثانية لماذا لا تسجل اللغة الثانية بالحركات اللغة الثالثة بماذا بالقصر اللغة الثالثة بالقصر فما هو اشهرها قالوا اشهر الاعراب بالحروف ثم القصر ثم النقص ركزوا بهذا الترطيب بهذا التقسيم الذي سبق اشهرها الحروف ثم القصر ثم ماذا اخر ثم النقص النقص يعني الضم الدار في اخرين فتح الدار في اخرين الكسر الدار في اخرين اما القصر جاء اخاك ورايت اخاك ومررت باخاك هذا هو القصر ضم المقدرة في جميع الحالات يعرب بالالف قصرا في جميع الحالات جاء اخاك ومنه مكره اخاك فاذا جعلنا مكره مبتدا اخاك خبر كيف هو ضم مرفوع بالضم المقدرة على الالف رايت اخاك ايضا فتح المقدرة على الألف مررت بأخاك الكسر المقدرة على الألف هذا الإعراب ماذا يسمى عندنا؟ القصر جاء اخوك ورأيت أخاك ومررت بأخك هذا الإعراب عثمان ماذا يسمى عندنا؟ بالحروف نعم بالحروف رأيت أباً جاء أباً إن له أباً ان له أبن من يعرف هذا المثل ان حرف توكيد حرف له جار ومجرور خبر مقدم متعلق بالمحلوف خبر, خبر مقدم ورا الى التطيب الا في الذي كليت فيه او نغلب ابن اسمها مؤخر اسمها مؤخر ان ابن كائن الله إن في ذلك لا عبره فلعبنا اسمه أم آخر في ذلك جرور مجرور خبر متعلق محلوف خبر مقدم مفهوم طيب وهذا إذا فاللغات الثلاث الدرجة الأولى ما هي بالحروف وهي أشهرها أشهرها ولهذا كنا حفظنا بيتا يبين مراتب الإعراب الثلاث اتذكروا قلنا يقول البيت اشهرها الحروف ثم القصر اشهرها الحروف ثم القصر والنقص ثالث اللغات نظره والنقص ثالث اللغات نظره يعني قليل النصب بمعنى قليل لاحظ اعيد اشهرها الحروف ثم القصر والنقص ثالث اللغات نظره ايش هو النقص ايش هو القصر اما بالحروف الحروف الاعرب بالحروف معروف ايش هو الواو في حاله النصب نعم صحيح في حاله ما في حاله الرفع والالف في حاله الجر ولا في حاله الرفع في حاله النصب والياء في حاله ماذا الجر اذا فالواو في حاله الرفع والالف في حاله النصب والياء في حاله الجر اذا هذه طريقه يعني يقلب أستاذ يقلب لك ليرى هالفعين تأمن إذن ما هو النقص وما هو القصر عندنا بيت أيضا بيت يبين لكم معنى القصر ومعنى النقص إيش هو هذا البيت يقول البيت والنقص تحريك وقصر بالالف والنقص تحريك وقصر بالالف ثلاث أحوال بهذا الأخير والنقص تحريك وقصر بالآلث ثلاث أحوال في هذا الأخير أو بهذا الأخير لاحظتم هذه الأبيات سنعناها من شيخنا الشيخ عياض رحمه الله تعالى فاذا إعراب الأسماء الخمسة هذه الأسماء كيف تعرب كم لغة فيها ثلاث لغات اللغة الأولى الحروف هذه أشهرها ثم الثانية القصر. القصر هذه في المرتبة الثانيه اللي هي ضعيفة ونزمة نقص. النقص وإن كان ابن قال والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أبي وتليه يعني ماذا يقصد به الأخير هان هان وحده وفي أبي وتليه ينظر في النقص لاحظوا يعني أن دور بعناه قليل لاحظتم هذا في إشكال طيب إذا مكزوا معي أعطني البيت الذي ذكرت لكم فيه المراتب الثلاث أشهى والحروف ثم القصر. ثم القصر والنقص والنقصر والنقصر. ثالث اللغات نظر. نظر وما هو النقص وما هو القصر والنقص, والنقص التحريك؟ تحريك إيش معنى تحريك عدنا تحريك هي الضم ضم الضائرة في آخرين فتح الدائره في اخره كسر الدائره في اخره حركات السلف هذا هو والقصر وقصر بالالف ايش معنى القصر بالالف ايش هو قصر بالالف؟ يعني يعرب يعرب واحد مع تقول جاء اباك ورايت اباك ومررت باباك جاء اخاك ورايت اخاك ومررت باخاك جاء ذامال ورأيت ذامال ومررت بذامال كلها كلها ماذا تقول في علاوية في حالة الرف تقول ضم المقدرة على الألف وفي حالة النصف تقول فتح المقدرة على الألف وفي حالة الجمالة تقول كسر المقدرة, كسر المقدرة على الألف واضح وش فيه إشكال هذا سهل جدا أنا عندي سؤال عندي سؤال وركزوا معي جيدا وأنا أحاول أحاول أن أقرب لكم وأن أسهيل لكم ماذا قواعد النحو؟ أسهيل لكم قواعد النحو ولا أريد أن ندخل ونخرج كما دخلنا فعندي سؤال لماذا أعربت الأسماء الخمسة بحروف العلة؟ وقلنا هذه غير اللغة المشهورة ركز معنا لماذا أعربت الأسماء الخمسة بحروف العلة وقلنا بأن هذه هي اللغة إيش هذه هي اللغة المشهورة لماذا الجواب أن نقول أعربت الأسماء الخمسة بحروف العلة لأنها مشابهة للحركات ركزوا على هذا أعربت بحروف العلة لماذا؟ لأنها مشابهه لماذا؟ الحركة. كيف؟ فالواو ركز جيد فالواو كالضمة والآلف كالفتحة واليار كالكسرة سباوي ماذا يقول في هذا؟ أنا قلت لكم عدة مرات الضمة الواو... الواو... والفتحة واو واو والواو... والآلف آلف الصغرى. يا صغر والكسرة ياء صغر فلذلك قلنا أعربت بحروف العلة لأنها مشابهة للحركات للحركات فالواو الضمة والالف كالفتحة والكسرة كالياء والكسرة مشي أو عفواً والياء ككسرة حسن والياء ككسرة فهم هذا؟ طيب. إذن ذكرنا هذا لأن هذا استطرادا كما يقول ونحن لازلنا مع العدد عدد واق كما قلنا نرجع إلى العدد هناك من قال خمسة من هو نوآج الروم والزجاج ما خر وفرنا والجمهور ماذا قال ستة طيب ومن هو ابن مالك اختار هذا ابن مالك في خلاصته ما الذي أسقط من والفراء والزجاج؟ ما الذي أسقط؟ الهاء أسقط الهاء أسقط الهاء. وبنو يشى كيف أجعل الهان؟ جعل الهاء؟ جعل هان كغط، جعل هانا كغط، يعني لا تكون مقوماً بال وان تعرب بماذا بالحركات، وان تعرب بالحركات واضح واضح طيب اذا فعندما نقول الاسماء الخمسة نستحضر. اسقاط لا. لا. الهان وعرفنا معاني هذه الأسماء وهذه الكلمات واضح؟ طيب وعرفنا إعراب هذه الكلمات ولازمنا مع العدد ذكرنا خمسة ذكرنا ستة والذي اشتهر في كتب النحو بماذا اشتهرت هذه الأسماء؟ خمسة. بالأسماء الخمسة أو بالأسماء الستة على أن من أجرم كما قلنا تبعا للفراء الزجاج جعلوها كم؟ خمسة فقط لأنهم أسقطوا ماذا؟ أسقطوا الهان وجمهور النحاة جعلوها ستة بزيادة ماذا؟ بزيادة الهان ومن الذي اختار هذا قلنا؟ ابن مالك في ألفية دي. ماذا قال ابن مالك؟ كذاك وهان طيب لماذا اسقطوا الهان؟ إنما أسقط لهن إنما أسقطوا بالحروف لغة قليلة إعرابه بالحروف لغة قليلة ولذلك من ذكر الملك والنقص في هذا الأخير شكونه والآخر أب أخ حام كذاك وهن والنقص في هذا الأخير من أول آخر لهن فعلا إعرابه كما قال خالد الأزهري إعرابه بالحروف لغة قليلة وقال بهذا الأزهري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 كلمة الان عندك ستة بالزيادة ماذا؟ طيب من قال بأنها خمسة ماذا يسميها؟ أسماء خمسة. خمسة من قال بأنها ستة؟ ماذا يسميها؟ هناك من يسميها الأسماء السبعة أه. لماذا؟ لأنهم زادوا سابعا وهو من في حكاية النكرة في الوقف ركز من؟ في حكاية نكرة في الوقف كيف مثل ايش معنى هذا في حكاية تقول في حكاية من قال لك جاء رجل ماذا تقول له كيف تحكيه أنت جاء رجل تقول له منو يعني من هذا الرجل منو ولكن اختصار فمن مرفوع بماذا بالون نائبا عن الضم لأنه لماذا من الأسماء السبعة ما تقولش من الأسماء الخمسة ولا الأسماء الستة من الأسماء السبعة طيب هذا في حالة الرفع رأيت رجلا ماذا تقول منا في حالة النصف السبعة في حالة النصر, النصر. منا في حكاية في حكاية منا في حكايه النكره رأيت رجلاً ماذا تقول له؟ منا منصوب؟ بماذا؟ بالآلف النائب عن الفتحة في أي موضوع أنت تقول العلف نائب عن الفتحة؟ في, في الأسماء السبعه مررت برجل لو قال لك ر... مررت برجل ماذا تقول له؟ مني, مني. مجرور بماذا؟ بالياه بالياء النائب عن الكسر فيكون مجموعها كم؟ سبعة. سبعة هناك من يسميها الأسماء الثمانية هناك من يسميها الأسماء الثمانية لماذا؟ لأنهم زادوا اسما ثامنا وهي ذو الطائية الموصولة في لغة من أعربها وهكذا ذو عند طي شو ذو الطائية الطائية يعني هذه قبيلة قبيلة طيّة قبيلة طيّة يعربونها من أنك طائفة منهم يعربونها لأن يا إذا جعلنا من أسماء موسورة الاسم موسور كيف يكون المغربي لمن اسم موسور طبعاً لمن خرج على أصله هذيل خرج على أصله والاسم أصل هذا لعربنا البينة لا اصل الاسم ليعرب والاصل الافعال البناء للمضارع في بعض صوره والامر على على راي الكسائي وعرب الكسائي فعلا الامر وقد بناه سنويا فدري هو صحيح هو مبني على سكون او حذف كما قد انجل. ها؟ وايضا مدى المضارع في بعض صوره وعرب المضارع ان من نوني توكيد المباشر ومن نوني إناثي كي يروعنا منفوتي بالمفهوم طبعا إذن العصر الأسماء الإعراء في الحروف البناء والعصر ماذا في الأفعج ويعرف الحركات الثلاث أين مبنع الفتح أمسي مبنع الكسر حيث مبنع الضم. ولذلك في الأبيات السابقة ماذا قلنا والإسمه ان الاسم السكون يبنى فيه سؤال واحد في التعنه يقال لماذا بني المعر معن الاصل الاسماء الاعراب وليس البناء ها والاسم ان على السكون يبنى فيه سؤال واحد فيه سؤال واحد فالتعنه والفعل والحف اذا ما بني على السكون لا سؤال عن جاء على لا سؤال علي. وإن على حركه كضرب فيه سؤالان وقيت الغضب أسئلة ثلاثة في الحركة كأين امس حيث ياذل فترة فإسم موصل لماذا؟ عندنا الاسم إما أن يشبه الحرف وإما أن يشبه الفعل وإما أن يخلو من الشبه دائما إذا أشبه الحرف يبنى وإذا أشبه الفعل يمنع من الصرف من وإذا خلي من الشباه يعرب ولذلك المملك قسم الإسماء إلى قسم والاسم منه معرب ومبني قسم منهم معرب وقسم مبني لماذا بني والاسم منه معرب ومبني لشابهين من الحروف مدني ومن شابه الشيء يعطى عكمه كالشباه الوضعي في اسم جئتانا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثير وكافتقار الأسرة فالاسم الموصول بني لكونه يفتقر إلى ماذا؟ يفتقر إلى ماذا؟ سعد يفتقر إلى ماذا؟ اسم موصول؟ بني لماذا؟ لانه يفتقر إلى ماذا؟ إلى صلة الموصول وكلها يلزم بعد أصله على ضمير اللائق المشتمل وصلة الموصول منه كالعذف تاخرها حتمون وسبق لا يجوز فاذا الاسماء الاسماء الموصوله مبنيه لكن اذا جعلنا ذو الطائيه طي... ذو الطائيه على انها من الاسماء الثمانيه على لغه من على لغه من اعربه الا فهي مبنيه ولذلك ذكرنا هذه الابيات لنبين لهم لأن ابن مالك يقول وهكذا ذو عند طيء شويرة وهكذا ذو عند طي شويرة فذو زيدت في الأسماء الثمانية لكونها تعرب أو على لغة من عربة على لغة من عربة فتكون ذو الطائية غير ذو التي بمعنى صاحب وبماذا نفرق بينهم بالمعنى واحدة ذو بمعنى صاحب أما ذو التي بمعنى اسم موصول لا، هذا شيء آخر فعلى لغة من أعربها يكون المجموع كم يكون المجموع كم ثمانية إذن نكتفي بالثمانية نكتفي بالثمانية أنا أعيد الآن وجاوبوا لي بسرعة الأسماء الخمسة على من جعلها خمسة هو ابن أجرم والفراء والزجاجة ما هي؟ أبن اخو أخن, أخن, أخن, أخن, أخن, أخن, حمن أخن حمن حمن فو زو ما هي معنى الارج ومعنى الاخ معروف آه. وما معنى الحم اخو, أخو, أخو الزوج زوج. على الراجح والحم من اقارب الزوج اشتار وقيل بالعكس ولكن قد نظر طيب والعين ما معنى الهل عبارة ما يستقبح مطلقة. مطلقة. الترفض به مطلق سواء كان عورة الرجل او عورة المرأة ما الدليل على انه مطلق فقول النبي صلى الله عليه وسلم من من من الفاظ من عم. من الفاظ من الفاظ عم طيب كيف تعرب هذه الأسماء كم لغة فيها من إعراب ثلاث لغات اللغة الأولى ما هي بالحروف إيش معنا بالحروف في حالة الرفع كيف تكون باليا ولا بالالف بالألف بالو بالضمة وفي حالة النصيبي ماذا تكون فعلا. بالالف وفي حالة الجري بماذا تكون باليا هذه اشهرها الذي يلي هذه اللغه ايش هي القصر القصر نعم كيف ايش معنى الاعراب بالقصر القصر, القصر بالالف القصر بالألف. بالالف في جميع الحالات بالالف في جميع الحالات المقدر على الالف فتح المقدره على الالف الكسره المقدره على الالف واضح طيب الحاله الثالثه والضعيفه ما هي النقص. النقص. معنى النقص. اعراب الحركات. اعراب الحركات الثلاثة. ضم الضائرة في في اخرى. الكسر الضائرة في اخرى. ذكرنا لكم بيتين. من يذكرهما منكم? اشهارها الحروف ثم القصر والنقص ثالث اللغات نظر. قلنا ما هو القصر وما هو النقص? ونقص. النقص القصر و... والنقص تحريك فمشي تسعة صمد والنقص تحريك وقصر بالآلف ثلاث مشي ثلاثة ثلاث أحوار في هذا الآخر في هذا الآخر واضح لا. في إشكال لماذا تعرب بحروف الاٍله لأنها مشابهة للحركات لأنها مشابهة للحركات, للحركات. للحركات. فالوَ كالضمة والالف كالفتحة, كالفتحة والياء كالكسرة, كالكسرة واضح؟ ماذا قال ابن في هذا؟ ماذا قال؟ قال الضمة صغرى والفتحه والفتحة آلف صغرى والكسرة, والكسرة, والكسرة ياء صغرى يا الحمد لله هذا الذي نحب نحب أن تفعل هذا أهم شيء طيب الأسماء الخمسة أو الأسماء الستة أو الأسماء السبعة أو الأسماء الثمانية يعني أنا عندما أقول الأسماء الخمسة استحضروا يعني من قال الخمسة عندما أقول الستة استحضروا او نسميها بصفة عامة الأسماء الخمسة أو الستة لاح عندنا ابن أخ حمود اذو وهن أفو من يعطيني هذه الأسماء ما هي أصولها؟ ما هي أصول هذه الأسماء؟ ما هي أصول هذه الأسماء؟ ما لكم تنظرون اليها هذا؟ ما هي أصول هذه الأسماء؟ الجواب أصولها متنوعة سجل السؤال وعرف الجواب ما هي أصول هذه الأسماء؟ الجواب أن يقال أصولها متنوعة وصول أب وأخ وحم وهل عند من زادها وصول أب وآخر وحم وماذا آخر هل لابد أن تقيد عند من زاد ما هو أصلها ما هي بنيتها ما هي أصلها وما هي بنيتها أصلها فاعال ركزوا معي، أصلها فاعل لاحظ، فاعل بالتحريك فاعل، ما شير فاعل فاعل، عين الكريمة محرك فاعل ولا ماتها، ولا ماتها واوات آباو آخاو حاماو هاماون واضح؟ لا. ما أظنكم تفهمون اذا تفهموا بهذه الطريقة فاعل حامون على وزن ماذا؟ فاعل فاعل أباون على وزن ماذا؟ فاعل هاماون على وزن ماذا؟ فاعل ولكن لا ماتوا كيف هي؟ ووات حامون ون, ون. أخ ون ون حام هان ون, ون فلذلك نحون آبا تقول آبا ون وأخ ون وحام كيف وهان صارت إذن او حبتصارت أخ كيف صرت حذفت لام الكلمة. كثرة الاستعمال. لام الكلمة. ما هي لام الكلمة؟ الواو. الواو. لام الكلمة التي هي الواو في جميعها. لماذا حذفت لكثرة الاستعمال. الجواب لكثرة الاستعمال. لكثرة الاستعمال. وكنا قد حفظنا بيتا ايضا وسبحان الله هذه الأسماء الخمسة. يعني لو أقولها بدون فخر. لو أتوسع فيها. لعل ممكن نبقى فيها أكثر من عشرين يوم ولكن فيها ما شاء الله فيها فوائد كثيرة في الأسماء الخمسة فكنا حفظنا أبيات يعني في مساله الأصول من شيخنا الشيخ عياض رحمه الله تعالى فذكرنا الآن كم كم ذكرنا أربعة أب وأخ وحم وعم قيدها عند من زادها قال شيخنا وفعل وزن أب أخ حام وفعل سجلها وفعل وزن أب لا عندنا نقول وزن أب يعني لا معنى الإعراب إلا إذا أردنا الإعراب حكاية فقط إذا أردنا الإعراب نقول وزن أب نضاف حتى لا يقال على انه يدرس نعه هو لا إنما نحكي نحكي أوعري وفعل وزن أب اخ هام يعني اذا شئت ان تعرب ماذا تقول وفعال وزن اب اخ حام واذا شئت ان تعرب وفعال وزن نقطتين بين قوسين وزن اب اخ حام هذا ماذا صدر الكريم واللام فيهن اتلو تميل واللام فيهن اتلو تميل ويجوز واللما ولكن هنا ارى واللما فيه ارى واتوا من ها؟ قول البيت نيقل يقول البيت وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون وفعلون يعني اخرها لام الكلمة ما هو واللام ايش مقصود باللام ايش هو المقصود باللام لام الكلمه فعل اللام ها كيف هي عثمان لام الكلمه ايش هي هنا الواو فاعل يعني ابا ابا الخاون حامون لا لام الكلمه فيها كيف هي واو لام الكلمة فيها واو واضح طيب إذن هذا إيش؟ هذا أصله كلمات أرضا طبعا عندما نقول هن على من منزادة إيش هي؟ العب والأخ والحم والهن عند منزادة إذن ما وزنها فعل. لامها كيف هي؟ ياء ولا إيش هو؟ وعو ولماذا حذفت الواض؟ لكثرة استعمالها ماذا بقي لنا؟ بقينا نازل ركزوا معي ما ذو ما اصلذ ها ما اصلذ اصلذ الجواب فاعل فاعل يعني مثل ما قلنا في ماذا في ابي ولكن بالتحريك لكن اللام لامها عند الإيمان شو مقصود بالإيمان؟ سبوي إذا أطلق الإيمان في النحو فبالغلبة المربية سبوي هي بالتحريك فاعل ولامها يه. هذا هو الفرق بينها بين أب وأخ وهن هذه لامها كيف هي؟ Yeah. لا هذه الأربعة وهذه و... وعلي... ذو لام مهان كيف هي yeah. Yeah. يا عند من <تصفيق> عند, عند سبوي وعند شيخي الخليلي ليس بالتحريك إنما بالسكون بالإسكان مع فتح الفعل ركزوا معي جيد سبوي قالنا يقول فيها ماذا ذاواي ذاواي مثل الاربعه السابقه الا ان الاربعه السابقه كان لامواه و والان أصبح اصبح لامواه ياء يأ. يأ. واضح طيب هذا من قال هذا كلمه وشيخه الخالي ماذا قال قال فعل بالاسكان مع فتح الفعل فعل فعل ولاموا كيف هي يا أنو لام هو لام هو فأصله عند سبويه من يقول لي أص... من يقول... من يقول لي أصله عند سبويه أصل ذو عند سبويه على وزن فعل, فعل. سمعني. فعل. سمعني. ولا ذاواي أصله إيش؟ فعل فاعل <تصفيق> وعنش نقول الله ذوي إيش هي ذوي يقلنا بفتح الفاء وفتح العين والامهو كيف هو؟ يا نعم عكس مهم ركزوا معجين الأربع السابقة كيف كانت؟ لامهو لامهو وهذه كيف هي؟ لامهو لامهو عند السبوي عند السبوي واخر ركزوا معه إذن ماذا نقول في ذو على مذهب السبوي؟ عثمان ماذا نقول على مذهب السبوي في ذو؟ فعل, فعل يعني قل ذو كيف نقول؟ ذوين ذوين وعلى مذهب شيخ الخليل ماذا نقول؟ ذوين ذوين ذوي. لا شي ذوي ذوين فعل يا ودي عم يعرض ماذا نقول؟ إحنا قلنا بأن شيخه الخليل قال ذو ون بفتح الفاء بالإسكان بفتح الفاء مع إسكان العين ولامه واو قلنا هذا ولا لا إذا كان لامه واون فلماذا نقول له ذويون ماذا نقول ذو ون دبعا نقول ذو ون ذو غن ذو غن بإسكاني ماذا؟ بإسكاني ماذا؟ العين العين ما؟ يعني قل لي بإسكاني العين أو قل بإسكاني الواوي الأولى بإسكاني الواوي الأولى في إشكان؟ لا ما في واضح؟ لا تخفض لا تستصعب السعين ها؟ دائما لا تلتفت، يمشي، يمضي ولا تلتفت. يقولون على أن الغزال يجري أكثر من الأسد، ولكن الأسد دائما يصطاده. لماذا؟ لأنه لأن يلتفت إليه كثرة التفاته هو والذي يجعله فريسة الأسد. لا تلتفتوا، اذهب لا تخف اسأل لا تستحي، حتى لو, لو أخطأت. بالخطا نصل للصواب بالخطأ نصل للصواب والا اذا سكتت تسكت على جالك انا اعيد هذا الذوب ذوى أو ذو ما وزن ذو على وزني على مذهبي سبوية. أحسن احسنت صدق اذا قيل لك ما وزن ذو ماذا تقول على مذهبي من على مذهب من إذا قلت لك على مذهب الإمام ماذا تقول سبوي يعني عرفنا سبوي لكن على مذهب سبوي اعطيني على مذهب سبوي فعال فعال فعال اعطيني أنا ما قلتلكش اعطيني الصغاء اعطيني ذو كيف ذوي ذوي ذوي آخره ماذا يا ولا وو يا. يا وماذا عن على مذهب شيخه الخليل ذو ذوي ذو وو ذو ذو وون ذووون فعل, فعل. ذووون هذا ايضا كنا حفظنا بيتين وهذه الابيات كلها محفظين لكن تحفظه الاسماء الخمسه فيها هذا فائده ومتعه لمن له ذاكره هناك فرق بين الانسان ان يكتب فقط هذا لا يستفيد يكتب ويعتمد على الكتاب لا يستفيد لاني دائما اقول لكم فعلا سجل العلم ينبغي ان يسجل ولكن في التحصل وحسلا ما في صبر العلم اللي ما يدخلش معايا للمرحاض ماشي علم العلم اللي لا يدخل معي إلى المرحاض ليس علم العلم اللي ما يدخلش معايا للسوق ليس علم يعني أنا نكون عالم حتى نكون قد الكتاب لكن علما نكون خارج السوق أسأل يقول له بالله تحت انطادع العلم ينبغي انطحف قيل لك مثلا ذو ما وزنها وما أصلها تقول له على مذهرين على مذهب السباوي ذاواليون على وزن فعل ولمهوية وعلى مذهب الشيخي ذاوالون بإسكان العين مع فتح الفاء ولكن آخره ماذا لامه ماذا واو اعطيني هل فيها من نظم بغيت تقول هاتوا برهانكم وكونوا صادقين قل هل عندكم من علم فتخرجه لنا فماذا تقول لهم وذو الصحبه ووزن فاعل لاحظوا ايضا اقول فاعل أما من جهه الاعراب وزن فاعل وزن فاعل وذو الصحبة ووزن فعل ولا مهؤيا فجني بالخلل. وذو الصحبة ووزن فعل ولا مهؤيا فجني بالخلل. فجني بالخلل. احفظوا هذه الابيات لعلكم تعلمونها للناس وتبقى صدقة جارية. عيد البيت. وظل صحبتي ووزن فعال ولام هو ياء فجني بالخل هذا الوجه الذي ذكر وجمن وجه الايمان وجه سيبوي طيب بقيل ان وجه ثاني ما هو شخص. وجه الخالي أه؟ وقيل فعل او فعل افول وقيل فعل اصله هو اللام وقيل فعل اصله هو اللام الأول الإمام. لا البيت لسه كده قل قل البيت الاول وقيل فعل وقيل هو اللام واو والاول الإمام. وهكذا قلت والأول أهلي أبيتها لي الآن من ما يقارب ثلاثين سنة طيب أعد والحفظ الصغر ما شاء الله كيف قام وقيل فعل أصله واللام واو والأول روال إمام وقيل فعل أصله واللام واو والأول روال إمام في إشكال عثمان واضح طيب في إشكال طيب أنت درست الأجرونية درستي ماشي، ها؟ طيب، عندنا حاجة، ماذا بقي لنا من هذه الأسماء؟ سعد صمد، ماذا بقي من هذه الأسماء؟ عربوا عربنا، لازم في الأصل بقي لنا، إيش هو؟ ماذا بقي من هذه الأسماء؟ ذو، ذو قلناه يا سعد صمد، منو؟ ف <تصفيق> <تصفيق> قلناها سافصاً. قلنا آب آخ حام هاني على وزني فاعل ولا هو ماذا بقي فو يوسف فو فو مصطفى أحسنت في النوم ما شاء الله فو كله على ثغره واحد نايم واحد كيحفر واحد كله على فغرة كله ينفقوا بما عنده ها؟ فو أضحك الله سني فو أصله ماذا فو؟ عثمان ركز معي أصله ماذا؟ عندك تقول لي عور في في, في. أصله وفو ماذا؟ أصله فعل فعل فعل ولكن بفتح الفعل عند من ركز مع السابق إذا قيل لك ما أصلف طبعا ما أصلف يعني طبعا حكاية ما قلناش ما أصلف المفروض الإعرابين نقول ما أصلف حكي أوعري ما أصلف قل لي على مذهب السيباوي ام على مذهب الفراء هذا هو الجواب سؤال عثمان ما اصرفه الجواب قل لي على مذهب السيباوي ام على مذهب الفراء لا لا هذا هو واحده ها معا ما اصرفه الجواب قل لي هل تريد ان اجيبك على مذهب السبوي ام على مذهب الفراء اقول اجبني على مذهب السبوي قل لي على مذهب السوي السبوي فعل بفتح الفاء فعل بفتح الفاء ها فعل بفتح الفاء فوه ثوه على مذهب من سيبوي سيبوي. وعلى مذهب بالفراء ما أصل فو على مذهب الفراء طيب أنا أسأل ما أصل فو على مذهب سبوائر فعل فا اقرأه. فا فو اقرأها وما أصل فو على مذهب الفراء لان على مذهب السبوائر بفتح الفا وعلى مذهب الفرائر بماذا بضم الفاء فوهن. فوهن فوهن فوهن إذن ركزوا معي جيد السباوي والفراء اتفقوا على سكون الواوي وأصالتها ركزوا اتفقوا هذه قاعدة فهموا جيد المصطر اتفقوا على سكوني الواوي واصالتها ايش معنى اصالتها 9 سند؟ آه. انها 1 هاي أصلية يعني إنها اصليه اتفقوا على انها ساكنه واختلفوا في ماذا في ماذا اختلفوا في في شفاه عن سبو يقول بانها كيف هي مفتوح. مفتوحة والفرم ماذا يقول؟ مضمومة. مضمومة وحذفت لامه شنو اللام هنا؟ فوهن, فوهن. ما هو لام الكلمه هنا؟ الهام لماذا حذفت؟ حذفت اعتباطا لغير السبع حذفت اعطباطا يعني لسبعها بحروف العلة في الخفاء وقربها منه في المخرج وقربها منه في المخرج فلذلك حوزي فتح واضح طيب اذا ماذا قال السبوي السبوي على وزن السبوي ماذا يقول السبوي فعل. وزن السبوي ماذا فعل. يعني السبوي يقول هي على فو هن فو الاتفاق في ماذا في الواوي من ناحيتين من ناحية الأولى شنو هي كون الواوي ساكنة والناحية الثانية كون الواوي أصليةً. أصلية كالواو أصلية واضح؟ طيب والفراء فاول كلمة كيف هي عنده؟ مضمومة, مضمومة. والسبوعي فاول كلمة كيف هي؟ مفتوحة مفتوح. طيب ما هو الدليل على أن الواو أصلية؟ دليل الجمعية والتصغير احسنت لان عندنا قاعدة تقول ماذا؟ سبقت هذه القاعدة من أذكرها الجمع والتصغير يربطان الأشياء أحسن. لا أصولي شو قاعدة يرضى <تصفيق> للأمور لاحظتم ركز لماذا لا تكتب يا عثمان قواعد تمر بك لا تسجلها وأنت تنظر إلي ركز اكتب اكتب هذه الفوائد ما ينبغي أن تفوتك اكتبها طيب عثمان فوق ركز معي فوق قلنا اسواء اسواء قلنا طيب ان لم تبدل عينه ميما كيف تعرى ان لم تبدل عينه ميما قلنا ثام ان لم تبدل عينه ميما اعرب هذا الاعراب ا ان لم تبدل عينه الى العين فوق لم تبدل عينه ميما فوه كيف تعرق؟ تعرق لكن إن أبدلت عينها ميما كيف إن لم تبدل عينه ان ابدلت عينه ممن كيف تعرب الحمكة. بالحركات بالحركات الظاهرة. الظاهره ما بيكون يعني نقول لاحظ تبدل اذا ابدلت عين الكلمه مما كيف تعرب تعرب بالحركه لحظة. حيث المين ومنه بناء وان ابدلت تعرب كم ساعه سعى ونسب ها تعرض بماذا أنا ذاك؟ الحركات الثلاثة أنا أذكر لكم بيتا أيضا في هذا فوها فو وفوها فو أصله الفراء وفوها فو أصله الفراء وفوها فوه أصله الفراء يقول ضم الفاء فيه يدرى وفوها أصله اصله الفراء يقول ضم الفاء فيه يدرى واضح هل واضح هذا ايش هذا يعني اللغات التي ذكرنا مجموعه في هذا البيت وفوها فوه اصلها الفراء يقول ضم الفاء وفوها فوه فوون، ما قال فوون؟ سيباوي سيبا فوى، من قال هذا؟ قال فران أصلوا، ما شهر الأصلوا؟ يعني متفقن على كونها اصلا يقول ضم الواو متفقن على الواو الساكنة و على أنها أصلية واضح؟ يقول ضم الفائي في هيودا فيها يشكا؟ لا عثمان فنتي، ولا غير تتحرك الاس ها؟ لاحظوا فم فيها لغات عشرة ولذلك انا لا اذكر هذه اللغات فم بتضعيف وبتخفيفها فم فم بتضعيف وبتخفيفها فام فم وفم واقصرها بالالف وثلث فاءها فضربك الثلاثه في المثليه في فتسعه عدتها للمنصف ثمن في من فم من فم فم من كميا ضربة ثلاثة ف... إذا المجموع كم تسعة فضربك كالثالث... الثلثي في المثلية في فتسعة عدتها لمن للمنصف وزد إتباع الفاء للإعراب عشر لغات لذوي آلبان خذنيكم هذه اللغات مركوما هذه اللغات يعني الآن فملفوا وبس على كل أطلنا ولكن هذا كما قلت لكم أسماء الخمسة فيها كلام وفيها فوائد جمه وأسماء الخمسة حب لا بالفوائد حب لا بالفوائد وأشار ابن مالك الأسماء الخمسة ماذا قال أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه ينظر وقصرها من نقصهن أشاروا وشرت ذا الاعراب أن يضفنا ل لياك جاء أخو أبيك لا هذه إيش؟ أسماء الخمسة. أسماء الخمسة. والحضرمي الحضرمي نفسه عنده أبيات في الأسماء الخمسة ورفعوا خمسة من الأسماء بالواو ثم جرها بالياء ونابع النصب الجميع الألف يعني تكون منصوبة بماذا؟ رأيت أباك أباك ولذلك قال ماذا قال؟ وناب عن نصف الجميع الألف وهي اب أخ حم وذوف والشرط في إعرابها بما سبق هذا الأبيات السابقة فهي للحضرم والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير يائم النطق وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبيك ميسا ميسا مع أن ابن مالك يعني ذكر أبيات جمع فيها الشروط وجمع فيها حتى الاعراب بل صاحب الملحة صاحب الملحة أيضا هذه إن شاء الله بعد الأجرمية الملحة صاحب الملحة يقول وستة ترفع بالواو في قول كل عالم وراوي وسته ترفعها بالواو وسته ترفعها بالواو في قول كل عالم وراوي والنص والنصب فيها يا اخي بالالف والنصب فيها يا اخي بالالف وجرها بالياء فاعرف واعترف وجرها بالياء فاعرف اعترف وهي اخوك وابو عمران وذو فوك وحم عثمان وحامو عثمان عثمان غير متزوج ثم انو كسادس الأسماء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء فاحفظ مقالي حفظ ذي الذكاء ايضا أيضا عنده نظم في النحو فيقول كما أتت في الخمسة الأسماء كما أتت في الخمسة الأسماء وهي التي تأتي على الولاء اب اخ حم وف وذ وذو وذجر اب اخ حم وف وذو جرا اب اخ حم وف وذجر كل مضافا مفردا مكبرا مضافا مفردا مكبرا وهكذا وهناك ابيات اخرى في الاسماء الخمسه وهذا على جهه الاختصار الاختصار ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق ها؟ ومن السوار ما أحاط بالمعصم وما لا يمكن كله لا يترك بعضه أو جله ونتابع إن شاء الله إلا أن بعض إخواننا من قالوا لو نحاول أن نختم العجرومية في حلقات الاتيه بقيت حلقات عشر واليمكن أنا أظن أن هذا من السبع المستحيلات إذا شئتم أن نذكر المتن ونقف هكذا وقفة سريعة وتخرجون من متن ابن آج كما دخلتم صفر كف لم يساعدكم السبب ولكن أقول إن شاء الله يعني إذا خرجنا من بالمعرفة على الإعراب وسيكون الامتحان شفوي فقط في الفصل ثم سياتي باب الافعال و نتكلم عن الافعال من جهه اللغه ومن جهه الاصطلاح ومن جهه انواعها ثم نتكلم أيضا على احكامها نبدأ في باب ماذا مرفوعات الاسماء يبقى باب مرفوعات الاسماء وباب منصوبات الاسماء وباب مفعولات الاسماء سهل جدا حتى ولو بعد الفراغ من سنة الدراسيه لأن الاخوه في جمعيه الحكم عندهم سنة الدراسيه يعني يتابعون الإخوة والأخوات على اليوتيوب كما الآن وبإذن الله نحاول أن نختمها وقريبا سنعود إلى صحيح البخاري لأن أنتم كما ترون يعني بعض الأشغال أنتم الحمد لله من يقوم الآن بترطيب المكتبة وبعد ذلك نرجع إلى صحيح البخاري ثم لملا النخبة أو البيقونية ولما لا اصول الفقه ها لما لا ثم التفسير تفسير القران يعني لعلنا ان شاء الله ندرس التفسير بطريقه ليست جافه ناتي هكذا للوعظ فقط يعني يجمع بين الوعظ والتأصير وعلوم القران علوم القران يشمل قواعد التفسير ويشمل علوم القرآن بانواعه ويشمل أيضا أسباب النزول ويشمل أيضا ما يقال فيه من جهة من ناحية المكية ومن ناحية المدنية ويشمل أيضا الترطيب ترطيب الصور كما يشمل أيضا مسألة لغويه كما يشمل أيضا قواعد ستعطيكم ان شاء الله أصولية وبلاغية وغيرها فسترون إن شاء الله ما قرأتمه الآن نظريا سيظهر عمليا بإذن الله عز وجل ورمضان على الأبواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته